ذل يريد من سن يفجر امامه يسال ايان يوم القيامه فاذا بنقلب بصر وخسف القمر وجمع الشمس وان القمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ مستقر يُنَذِّرُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى عادِيَةً لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ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 ذلغت التراقيا وقيل من راق وظن انه الفرات والتبت الساط بالسام الى ربك يوم اذن المساء كلا تترافي وقيل من رات وظن انه الفراق والتفت ساق بالساق الى ربك يوم عيد المساء فلا صد ذكر ولا صلاه تولى ثم ذهب الى انيه تمطى اولى لك فاولا ثم ام لا لك فاولا ايحسم اللسان وان يترك سذا الم يكن طفه